يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِى يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ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 وما كان لهم من الله من ذَلِكَ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقب